رضي بعضها حفظكم الله يقول السائل هل هذه المنظومة على أي مذهب من المذاهب الأربعة وما هو, أحسن وما هو أحسن متر بعد هذه المنظومة وهل منظومة القواعد الفقهية تكفي في علم قواعد الفقه أو لا تكفي مع بيان الكتب التي يتدرج فيها طالب العلم في هذا الفن وهل تكفي في قواعد الفقه أو لا تكفي نرجو بيان الكتب التي يتدرج فيها طالب العلم في هذا الفن معه. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى معروف أنه على المذهب الحنفي كذا نعم معروف انه على المذهب الحنبلي رحمه الله عليه لكن كان مجتهدا كان مجتهدا وله اختيارات مطبوعه وهذه اختياراته على حسب الدليل لكن هذه المنظومه نظمها وهو صغير عمره في العشرينات تقريبا 23 22 وانتهى منها وعمره لم يتجاوز 24 سنه تقريبا نظمها على اصول القواعد لكن كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ان السعدي تربى ونشأ واكثر القراءه في كتب من القيم الجوزيه رحمه الله عليه وكذا شيخ الاسلام ابن تيميه فتاثره في هذه المنظومه ظاهر جدا ظاهر جدا والذي يظهر لي والله اعلم انه لم يتقيد في هذه المنظومه بالمذهب الحنبلي او بمذهب معين انما بما راى من القواعد التي ترجحت عنده هذا الذي يظهر وهل تكفي هذه المنظومه في دراسه هذا العلم الجواب لا لانها هي كما ذكرنا في السابق كالاجروميه في النحو كالبيقونيه في المصطلح هي مقدمات لكنها مقدمات نافعه واشتملت على اصول عظيمه كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بعد هذه المنظومه ماذا اقرا ماذا اقرا هناك كتب مفيده جدا يعني نحيل على بعضها منها القواعد الفقهيه عند ابن القيم الجوزيه هذا كتاب نافع. بعده كتاب القواعد بالرجب. بعده كتاب القواعد بالرجب. أو قبل القواعد بالرجب هناك اختصار لهذه القواعد. قواعد بالرجب اختصرها الشيخ بن عثيمين في كتيب صغير نافع جدا في كتيب صغير بحجم شاح. السعدي رحمه الله تعالى على القواعد الفقهية. الظاهر اسمه حصول الطلب من قواعد بالرجب. كذا. المهم للشيخ بن عثيمين اختصار لهذه القواعد. بعد ذلك كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي نافع جدا في هذا الباب ثم بعد ذلك التطبيقات العمليه, التطبيقات العملية. عموما عموما هناك منظومه للقواعد الفقهيه للسيوطي يعني منظومه لكتاب الاشباه والنظائر للسيوطي نظمها ابو بكر الاهدل على اخذها من الاشباه والنظائر للسيوطي نظم القواعد الكلية الخمس ونظم القواعد التي تدخل واتفق عليها أكثر العلماء وقاربت الأربعين أو جاوزتها ثم القواعد المختلف في المذهب ثم اصول الضوابط فنظمها في يعني جاوزها أربعمائة بيت تقريبا تقريبا كتاب نافع عليه المواهب السنيه شرح الفرائد البنية شرح الفرائد البنية نعم وزع كتابكم بالأمس جونة القناص يسأل السائل ما معنى كلمة جونة هذا الكتاب بارك الله فيه جونة القناص الجونة في اللغة هي العلبه او السله التي لنقل علبه يحمل فيها صاحب العطار أنواع, انواع الطيب تسمى جونه وتطلق على الشمس في بعض احوالها بأنها جونة بانها جونه اما القناص فهو الصائد وسبب هذا ان الله عز وجل بفضله وكرمه وليس لي ثم بفضل العلماء ليس وليس فيها إلا جهد الجمع يسر لي جمع هذه المرويات خلال سنوات طويلة فشبه الجمع بالصيد لكن حتى لا تكون هذه المرويات كالفرائس شبهتها بالطيف شبهتها بالطيف فكانت جونة القناص نعم يقول السائل ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ جدا؟ ولو تذكروننا بعض كتب علماء السنة التي تحتوي على آيات الأحكام مرتبة على حسب بواب الفقه الجزء الأول الجزء الأول ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ جدا طبعا طالب العلم المبتدئ جدا ألزمه أنصحه بملازمة العلماء والقراءة عليها, عليها فإن كانت عنده آلة القراءة طيبة وحضر عند العلماء وأراد أن يقرأ كتب نافعة جانبية، فهناك كتب كثيرة طيبة ذكرها العلماء في هذا الباب، فأنصحه بقراءة كتاب جامع بيان العلم فضله لابن عبد البر، وكتاب الجامع لاخلاق الراي الراوي أداب السامع للخطيب البغدادي، وأيضاً أنصحه بقراءة أخلاق العلماء للآجري وأيضا كتاب للآجري في طلب العلم في طلب العلم طبع حديثه وهو كتاب نافع جدا كتاب للآجري في طلب العلم غير أخلاق العلماء وكذا أنصحه بقراءة كتاب العلم للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فإن فيه أسئلة وأجوبة تتعلق بطلب العلم فهذه كتب نافعة له ثم بعد ذلك بصحبته للعلماء يسألهم ما يقرأ بعد ذلك هذه رسالة من كتب مرتبة على آيات الأحكام آيات الأحكام لو تذكرون بعض كتب علماء السنة التي تحتوي على آيات الأحكام مرتبة على حسب قول الفقه يعني الرجوع لما جمع من تفسير شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وما جمع من تفسير ابن قيم الجوزيه نابع في هذا الباب وكذا الشيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى له تفسير نابع في هذا الباب تفسير بن كثير لكن كتاب في ايات الاحكام خاصة لرجل من اهل السنه هكذا انا ما اذكر في شيء أتكره. إذا في أحد يفيدنا، ترى نحن تدارس، نعم، نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له أحكام القرآن لكن لم يكمل لم يكمل والآن الشيخ الفوزان يكمله هذا نافع وكتاب السعدي رحمه الله تعالى هو مو في أيات الأحكام لكن جيد في هذا الباب كتب التفسير غير تفسير بن جرير تفسير بن كثير تفسير السعدي من كتب أهل السنة في التفسير العام لكن في تفسير آيات الأحكام خاصة. الآن ما أذكر إلا كتاب الشيخ بن عثيمين والفوزان. نعم. هذه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن كتفسير، مو في آيات أحكام. نعم. هذه رسالة من المستمعين عبر الشبكة يشكرونك على هذا الشرح الواضح الموجز ومن أسرتهم هناك أخسلا في عنده أقارب ينشر كتب الإخوان والحزبية. علما أن هذا الشاب يقول إنهم يحبون السلفية والسنة. اللي هم يشرن السنة؟ طيب. أما بالنسبة للشرح فالشكر موصول لله أولا وآخر ثم للعلماء الذين شرحوا هذه المنظومة وأنا مجرد يعني مبلغ عنهم. أما بالنسبة للسائل، فيا إخوان نحن بلونا عن كثير بلونا في كثير من الشباب. أنهم يأتون بحيل في كلامهم فيفعلون فعل أهل البدع وينسبون نفسهم للمنهج السلفي فهؤلاء يبين لهم ويوضح لهم أنك ولو كنت تدعي أنك سلفيا وتحب السلفيين إلا أن هذا الفعل توزيع الكتب المتعلقة بالمخالفين من إخوان وغيرهم لا يمت إلى المنهج السلفي بصلة وأنك بهذا تحارب المنهج السلفي فإن ترك فالحمد لله وإلا تتركه. نعم. يقول السائل كيف يتعامل كيف يتعامل طالب العلم السلفي مع أهل المعاصي مع فشوههم في المجتمعات هل يجالسونه مع نصيحة وإلا لم يستجيبوا هل يهجروا أم تبقى المخالطة مع تعليمهم التوحيد. بسم الله. بالنسبة للأهل المعاصي. فإن شرط العلماء في مجالسهم أن لا تجالسهم حين ارتكاب المعصية. فإن كانوا فإن كانوا يسمعون أغاني أو يشربون دخان أو يقعون في معصية ما، فالواجب عليك أن لا تجالسهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبليساني، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهذا الواجب عليك بعد ذلك في غير وقت المعصية إن كنت ناصحا وعندك العلم على اداء النصيحة فتنظر في نصح هؤلاء وتكرار النصيحة عليهم والمصلحة في ذلك فإن العلماء قالوا إن كانت هناك مصلحة في هجر أهل المعاصي يتاثر فهجرهم وإن لم يتأثر وإن لم يتأثر سيبت يوم سيبت سنة واحد عندما ما طالع فيك ولا تأثر ولا دور عليه فحين لا مانع من مخالطته مع الاستمرار في النصيحة والشرط عدم الجلوس معه حين المعصية وهذا خاص بأهل المعاصي لا يطبق على أهل البدع لا يطبق على أهل البدع نعم وهذا سؤال عبر الشبكه قبل هذا ايضا قضيه مهمه يا اخوان ينبغي الإنسان حينما ينكر المنكر ان ينكره مع الشفقه على هؤلاء مع الرفق مع الحكمه مع التعاهد مع سؤال الله عز وجل لهم بالهدايه مع عدم التالي على الله انت فاسد انت ضال انت الله ما يهديك انتبه لمثل هذه الامور وعدم الياس عدم الياس كرر النصيحه حاول مرة مرتين اسأل الله أن يفتح قلبه أن يشرح قلبه للهداية ونحو ذلك لا تيأس خاصة كما في السؤال أنهم قد كثروا فلو كلهم نبغى نهجرهم من ينصحهم صعب جدا ولذلك حاولوا أن وليس تتكثر انها هي السبب أن نخالطهم السبب ان المنهج السلفي والإسلام يقرر هذا يقرر هذا لا يجينا واحد يقول أهل البدع كثروا نخالطهم لا نعم. فالحق واحد وإن كنت وحدك فالحق جماعة وإن كنت وحدك نعم. وهذا سؤال عبر الشبكة نعم. هل قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف على إطلاقها هل هل قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف على إطلاقها نعم هذه القاعدة يستفصل فيها الخلاف بين العلماء يطع في صورتين الخلاف المعتبر أو الخلاف الذي يقع بين العلماء في صورتين أو عفوا يمكن أن نقسم الخلاف إلى قسمين خلاف معتبر وخلاف غير معتبر الخلاف, المعتبر الخلاف غير المعتبر هو الذي مع أحد الأقوال نص واضح في المسألة فهنا القول الراجح هو الحق وغيره باطل ولا ينتفت لهذا الخلاف مثاله مذهب الأحناف أنه لا يشترط الولي في عقد النكاح فيمكن للمرأة أن تزوج نفسها والحنابلة وغيرهم من الجمهور يرون أن الولي شرط في صحة النكاح طيب ما الدليل الراجح أو ما الراجح الراجح مذهب الجمهور طيب ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدد وفي حديث آخر أيوم امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل وفي رواية فهي عاهر اي زاني نص المسألة واضح؟ طبعا نحن الآن ما نريد أن ندخل في ما دليل الأحناف الأحناف عندهم بعض الأدلة ضعيفة لا يرتفت لها ضعيفة من ناحية الاستدلال وبعضها من ناحية الثبوت فلا يرتفت لها طيب هل يجي إنسان يقول والله أنا تزوج هذه المراه من غير اذن وليها المساله خلافيه الاحناف يقولون يمكن تزوج نفسها فالمساله خلافيه لا تنكر عليه لا ينكر عليك وقد يعني ان كنت عالما قد يقيم عليك الحد الشيخ او التعزير القاضي على حسب حالتك فاذا فيه انكار بل وحتى اقامه حد ان لجئ يعني راى القاضي الحكمة مناسبا لذلك إذن هذا خلاف غير معتبر طيب هناك خلاف معتبر وهو أن أن يختلف العلماء إلى قولين في أكثر في مسألة واحدة ولا دليل إلا الاجتهاد في استخراج الأحكام واستنباطها فهذا الخلاف معتبر ولا إنكار فيه في هذه المسائل إذن لا إنكار في مسائل الاختلاف الاجتهاديه التي لا نص فيها نعم وهذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة ما هي الضوابط التي يجب أن يلزمها المتصدرون للدعوة في البلاد التي ليس فيها علماء خصوصا وأنهم ليس لهم تزكيات من المشايخ؟ ما هي الضوابط التي يجب أن يلزمها المتصدرون للدعوة في البلاد التي ليس فيها علماء خصوصا وأنهم ليس لهم تزكيات من المشايخ؟ من تصدر لتعليم الناس ولم يزكيه أهل العلم ولا يعرف بمنهج صحيح واشتهر أمره ولم يشتهر أمره بالمنهج الصحيح فإن هذا يسمي أهل يسميه أهل العلم مجهول والعلم لا يؤخذ عن المجاهيل طيب ما الضوابط أو ما الحال يا أخي انت لابد أن تأتي إلى مكة لأداء العمرة أو الحج فإذا أتيت إلى مكة زر العلماء وتعرف عليهم وسلم عليهم واجلس معهم وابين لهم أنك على السنة وأنك على الخير ثم يعني ممكن تطلب منهم التزكية أو أن تعرف نفسك عندهم فيعرفوك العلماء فحين يسألون عنك يبينون حالك أما أن تظل مغمورا مجهولا فهذا اولا ما هو من هدي السلف كما قالوا لا يؤخذ العلم إلا عن الثقات أي عن المعروفين بالعلم كما قالوا لا يؤخذ العلم عن المجاهين فإذا اولا هذا ليس من هدي السلف يعني أنا ضروري إذا جيت أروح عند الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني أقول لك لا مو ضروري إذا لا تتصدر أصلاً ما هو ضروري انك تتصدر ضروري نعم لكي يؤخذ منك العلم أن تكون معروفا بالعلم الصحيح لقول ابن سيرين إنما إن هذا العلم فانظروا عمن تاخذون تأخذون دينكم ولقول ابن عباس لم يكونوا يسألون عن الاسناد أو لقول ابن سيرين عفوا لقول ابن سيرين أيضا لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فما كان من أهل السنة أخذوا منهم وإلا تركوهم فهذا منهج السلف أنك تكون معروفا عند العلماء بالتزكية ولا يلزم من هذا أنك تذهب للشيخ السلفي وتدرس عنده حتى يقول أنك سلفي يكفي أن يعرفك وأن يعرف منهجك وأصولك فيزكيك ثم بعد ذلك لو خرجت منك كلمات أو منهج فاسد ووصل للعالم يناصحك أو يبين حالك مرة أخرى نعم يقول السائل يشكل علي أحيانا المفاضلة بين شخصين أحدهما صاحب معصية من الكبائر أو كعقوق الوالدين والآخر رجل صالح ذو خلق وقع في بدعة غير مكثرة وخصوصا إذا كانت هذه المفاضلة لتقدمهما لخطبة ابنتي، وهل صاحب البدعة على العموم البدعة غير مكثرة أسوأ حالا من المرتكب الكبائر دون الشرك على العموم؟ ام ان هناك تفصيلا افيدونا جزاكم الله خيرا نعم هذا الاشكال بسبب عدم معرفتك لمنهج السلف في هذا الباب العلماء يقولون البدعه مرتبتان بدعه مكفره كبدعه الجهميه بالقول بخط القران وبدعه مفسقه ما معنى مفسقه اي ان صاحبها فاسق فاجر ببدعته واضح فاذا ذاك الصالح مع البدعة ليس صالح انما هو عند اهل العلم فاسق طيب فقدم لخطبة ابنتي او وليتي رجل صالح لكنه مبتدع سؤال خطأ قل رجل مبتدع ورجل فاسق صاحب معصية فهو فاسق بمعصيته مؤمن بطاعته او مسلم بطاعته ايهما خير الجواب واضح فالمسلم الفاسق خير من المبتدع خير من المبتدع هذا جانب الجانب الثاني ان السلف نص على ان من زوج ابنته لمبتدع فقد خانها فقد, فقد خانها فلا تتردد لكن انت اذا جاءك رجل فاسق ويرتكب المعاصي لا تزوج لابنتك انما انتظر وسل الله عز وجل ان يرزق ابنتك او وليتك رجلا صالحا او ضرره اقل اذا كان صاحب معاص كبائر دون الشرك هذا ماذا تنتظر منه كان يشرب الخمر او كان يواقع الزنا او كان مثلا لا قدر الله من, من الشواذ باللوطية ونحو ذلك هذا ماذا تنتظر منه لا هذا ما تزوج ايضا حتى ما تزوجه وليتك لكن في غير الزواج عند اهل العلم الفاسق بالمعصيه خير من صاحب البدعه لا من باب الارجاء وانما من باب المفاضله بين المعصيه والبدعه كما ان عندهم البدعه اقل او اخف من الشرك والكفر لا ان البدعه هكذا لذلك الذين يرمون السلفيين بانهم مرجئه لانهم يقولون بان البدعه اشد من المعصيه هذا قولهم باطل لما سبق لما لما سبق نعم يقول السائل ما هي الضوابط التي يعمل بها طالب العلم حتى يثبت في الطلب طبعا اول يعني امر اول ضابط تنتبه له اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم هذا الضابط هو اخلاص النيه لله عز وجل فان اخلاص النيه لله عز وجل له اثر عظيم وكبير في, في أي أمر وفي أي عبادة هذا أولا ثانيا مما أنصح نفسي واياك به أن تسلك منهج السلف في تعلم العلم أن تسلك من منهج السلف في تعلم العلم ثالثا أن تبحث عن العلماء وعن طلاب العلم المتصدرين الكبار من أهل السنة وتلزمهم فإنهم يدلونك على, على الخير أيضا الدعاء تسال الله عز وجل ان يرزقك العلم النافع وتسال او تطلب من والديك ان يدعو أن يدعو أن يدعو, أن يدعو لك بالخير والتوفيق ان هذا باب يعني مهم يغفل عنه كثير من الناس ايضا ملازمه قراءه كتب طلب العلم فانها يعني تشحذ الهمه وتقويها في طلب العلم يقول السائل عندنا احد الدعاه يقرر ان الرجل لا يترك السماع منه وعدم الاستفاده منه حتى يتكلم فيه اكثر اهل العلم وسؤال قريب منه ايضا يقول السائل ان الرجل لا يبدع بمجرد تزكيته لاهل بدع ما دام لم يوافقهم في اصل من اصولهم فاذا وافقهم على اصل وافقهم على أصل من اصولهم لم يبدع افيدونا جزاكم الله خير نعم قبل هذا اريد بس ان انبه على ما سبق او اكمل ايضا من اهم الاسباب في طلب العلم والثبات عليه البعد عن المعاصي البعد عن المعاصي وعن الفتن ولزوم الطاعه وايضا العمل العمل واكثاره وادمان النظر في تفسير كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا السؤال فجوابه باختصار عندنا أحد الدعاء من المبتدعين هذا الرجل أو من الجاهلين إما أنه جاهل وإما أنه صاحب بدعة بهذا الكلام نعم يقول السائل هل صحيح يا شيخ أن الهجر لا يقع إلا على المبتدع فإن هناك من يقول أن السلفي لا يقع عليه الهجر ولا سيما إذا لم ينتفع ولو كان صاحب كبير أو عنده مجانب للسلفيين والتحذير منهم لا هناك هجر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الهجر قد يكون لصاحب البدعة كما هو مقرر معروف وقد يكون أيضا على صاحب المعصية على صاحب المعصية كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب رضي الله عنه أرضاه فوق الشهر فهذا هجر لبعض يعني من وقع في في مخالفة لكن الهجر لأجل الدنيا لا يهجر الا لا يهجر فوق ثلاثه نعم يقول السائل هل من نصيحة للناس في عدم السماع للطاعنين في ولاة الأمر عبر المتدايات ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر نعم هي النصيحة يعني من من عدة أوجه الوجه الأول أنا أن يعني أو قبل هذا أقول أنا أنصح نفسي وأنصح جميع إخواني وجميع عوام الناس إخواني من طلاب العلم أو عوام الناس من عدم الدخول لهذه المنتديات وعدم القراءة لهذه التويترات هذه وعدم القراءة للرسائل في الواتساب هذا التي فيها مقاطع فيديو أو نصوص طويلة فيها تأليب على ولاة الأمر أنصحهم بعدم قراءتها لأمور الأمر الأول أنها مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أنها تؤدي إلى زعزعة النفس بالنسبة للسمع والطاعة لولاة الأمر وتعظيم هذا الجانب الأمر الثالث أن فيها نشر للفساد والضلال بين المسلمين الأمر الرابع أنها صادرة من المشبوهين من المبتدعين ودعاه الضلال والمنحرفين الأمر الخامس الأمر الخامس أن في مز يعني توزيعها ونشرها ودلالة الناس عليها أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. الأمر السادس أن أنها داخل تحت قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه مجتمع قوم في في في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلاله فهذه الرسائل والتغريدات والكتابات في الانترنت والمنتديات انما تكتب في الخفاء ولو كانت منشوره فانها يعني تكتب في غياب ولاه الامر فهذا خفاء وهذا تاسيس امر ضلاله الامر السابع ان هذا مخالف لهدي السلف رضوان الله عليهم واجماعهم في ترك مثل هذه الامور ان الامر الثامن ان هذا مخالف لمنهج العلماء الربانيين في هذا العصر، فإن الشيخ بن باز وبن عزيمين والألباني ومقبل رحمة الله والنجمي رحمة, رحمة الله عليهم جميعا وعلى أهل السنة والشيخ ربيع والشيخ زيد المدخلي والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز على الشيخ هؤلاء من أهل العلم الكبار. كلهم نصوا على أن هذه المنتديات التي وهذه الوسائل وهذه التغريدات يعني سواء التي كانت في عصرهم أو حدثت بعدهم فيداخل في كلامهم أن هذه الوسائل كلها من وسائل الشر والفتن والضلال فكيف يا أخي تقدم على هذا الأمر كيف يا أخي تقدم على هذا الأمر واعلم أنك مسؤول ومحاسب على أمرين الأمر الأول في نفسك أنت قد تقول والله أنا أطلع وأقرأ ما أوزع فنقول أنت محاسب ومؤاخذ على هذا الأمر لماذا؟ لأنه لا يجوز لك شرعا الإطلاع على هذه البدع والضلالات وعلى هذا الفساد وعلى هذا الشر كيف تضع يدك في النار وتقول أنا لا احترق الحالة الثانية تسمع ثم تنشرها للناس قد تقول أنا نشرت لا أشوف هذا صح ولا خطأ نقول من نشر الشر والفساد هو معين له وهو داخل تحت قولي عليه الصلاة والسلام ومن سن سنة, سيئ سنة, سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء وداخل تحت قولي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله إذن الدال على الشر كفاعله نعم. هذا السؤال عن طريق الشبكة شخص كسب مالا من الحرام والآن تاب فكيف يتخلص من هذا المال المال الذي اكتسبته من الحرام أو المال الذي عندك تقسمه إلى قسمين رأس مالك هذا يبقى لك القدر الزائد تقدره وت يعني يعني تقدره بمثلا عدد معين ثم تنظر ان كان اخذته من سرقه او من غصب وظلم الاخرين تؤدي للناس حقوقهم فترجعها إليه وان اكتسبته من ربا ونحو امر محرم خالص فانك تنفقه على الفقراء والمساكين وفي ما يتعلق باصلاح الامور العامه بنية التحلل من الباطل لا بنية التقرب إلى الله فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يقول السائل إذا جرح أحد العلماء المعتبرين شخص ما وبدعه، فما واجب طالب العلم المبتدئ ناحية هذا الشخص أن يبدعه ويعتقد ذلك أم لا نعم إذا تكلم عالم عارف بأسباب الجرح وأسباب التعديل تكلم في شخص بالجرح، فإن الواجب على طالب العلم أن يقبل الحق من هذا العالم، أن يقبل الحق من هذا العالم، ولا لا يجوز له أن يعارضه وأن يرد قوله إذا كان هذا العالم عارفا عالما بأسباب الجرح والتعديل من أمثال الشيخ ربيع المدخلي وأمثال الشيخ زيد المدخلي والشيخ عبيد الجابر رحمه الله, الله جميعا نحن اقتلينا ببعض الطلاب يأتيه الجرح من عالم كبير فيقول له الله أنا أبغى تثبت أنا أبغى يعني أشوف أقف بنفسي أنا ما سمعت منه هذا الكلام هذا كله ليس من منهج السلف كان السلف رضوان الله عليهم إذا جرحوا شخص انتهى أمره حتى يتوب ويأوب ويرجع للحق ولا تعود منزلته كما كان سابقا نعم السؤال الأخير الرجاء توجيه بعض الوصايا لطلاب العلم المعين في علاقتهم بمشايخ السلفيين والتادب معهم وفي علاقه الطلاب فيما بينهم لكن اتكلم ببعض الامور اولا يا اخوان لابد ان تعرفوا منزله العلماء وان تتادبوا معهم فالعلماء ورثه الانبياء والعلماء يستغفر لهم من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء حتى حتى النمله تستغفر للعالم ومعلم الناس الخير فمنزله العالم عظيمه كان الانبياء في من كان في من كان قبلنا اذا مات نبي خلفه نبي اخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات لا نبي بعده انما العلماء ورثه الانبياء فلا بد من التادب معهم من اولا احترامهم في الألفاظ والخطاب معهم وأيضا عدم التشميش عليهم بنقل كلامهم ويعني قد يكون الكلام لا يراد أن ينتشر وليس هذا من كتم العلم فإن بعض العلم قد يكون واجب شرعا أن يكتم ولا يخرج خاصة إذا العالم اعتمن وقال لك هذا الكلام احفظه ولا تخبر به أحدا أيضا ان لا تزعجه بكثرة الاسئله ولا باللحاح عليه واذا كان ماشيا لا تضايقه في المشي واذا كان مريضا ان تجعله ياخذ قصطا من الراحه ايضا ان تستمع لكلامه وان تتادب معه هذه يعني بعض الوصايا مما تتعلق بالعلماء ايضا ان تقرا كتبه وتستمع لاخلاقته وتستفيد منه العالم السلفي هذا من, من الاداب معهم وان ترجع اليهم وان لا تقدم كلام الصغار ولا الاحداث ولا المتعالمين على كلام العلماء الكبار فان هذا من سوء الادب تجي الواحد تقول له قال الشيخ عبيد كذا يقول لك يا اخشو الله عندنا احد طلاب العلم يقول كذا يقول له هذا من سوء الادب نعم نحن كلامنا في الكلام الذي لم يخالف فيه العالم الكبير الحق نحن كلامنا في كلام العالم الذي يظهر لنا انه هو الحق باذن الله عز وجل او حتى في المسائل الاجتهاديه فلا شك ان تقديم كلام الكبار اولى من تقديم كلام الصغار كما هو دعب السلف وكما نص عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الشباب بينهم ونصيحتي للشباب فاني انصحهم أن بامور فيما بينهم ان يتركوا الشحناء والتباغض والقيل والقال وانت قلت كذا ويلزم من قولك كذا وانت فعلت سفيا وانت لم تسلم عليا خذوهم بالرفق واللين والموده والتراحم فيما بينكم نقصد الان الشباب السلفيين والتراحم فيما بينكم والصف عن الزلات فانه عند الله فإن له فان له اجرا عند الله عظيما وايضا التنازل في بعض مواطن خصام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولبيتم في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال ولو كان محطا الآن كثير من الشباب يأتون في خصومات تجد في الأخير خصومات باردة خصومات يمكن أن يتنازلون عنها هناك أمور أعظم وأهم منها ياتيك كذا قل ياخد طيب ما عليك لا يا شيخ أنا مركزة كذا, كذا كذا طيب تجاوز والله ذالك كذا كذا كذا يا شيخ ماشي والله لقد قلت له كذا. كذا ثم ق ياب إن الحلال أترك القرآن هذا كله أترك لله الله يعوضك هذه نزغات من الشيطان هذا خصام يعيبك عن طلب العلم يعيبك عن الوصول للحق ينفر الناس منك يجعل نفسك ضيقة ربما تصل لدرجة أن يبتكر هذا الالتزام بمثل هذه الوساوس أنا أبذل الحق الحق أن تترك هذه الأمور كلها لله مادام أمور دنيا وصخ دنيا وخصامات ونزغات الشيطان سببها أو خطا دون قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه يجي واحد يمسكه كذا عمر يقول له خلينا نفسه يا رسول الله دعم أترك إلا أن تنتهب حقوق الله عز وجل فيغضب عليه الصلاه والسلام أنت واحد مر من جنبك ما سلم عليه ما يسلم عليه بدعني ظلمني لي فعله اترك الكلام هذا كله خليك على الحق هذه نزغات الشيطان والله الشيطان وأهل البدع يفرحون بمثل هذا الأمر ويشتمون السلفيين باذن هذا الامر وانتم ان شاء الله ما دام عندكم على المنهج الحق الواجب تكون ان تكونوا ابعد الناس عن هذه التصرفات تصرفات اهل الجهل والسفه كيف من يقع في هذه الامور الاوزاعي لما جاءه رجل يسلم عليه قال فما فلم يسلم عليه قال لو كانت الدنيا لو كانت الخصومه بيني وبينه في الدنيا سلمت عليه ولكنه الدين ما رجل سلم عليه الدين أما النفس يقول أنا اسلم عليه وهكذا كان الصحابه رضوان الله عليهم وهكذا كان العلماء الكبار الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه يقول أنا عفوت عن كل من سبني وشتمني يعني إذا كان في أمور الدنيا ويعني أفتاد أنا عفوت عنه ما كان من سبلي. الشيخ ربيع يأتي بعض الناس يقول يا شيخ أنا أقولك أسبة وأشتمك وحذر الناس منه وقل عن كذا كذا كذا كذا, كذا يقول لي وردي خلاص تذك وترى الله يخبر ولا كأنه قال شيء ولا كأنه قال شيء اصلا يكرمه ويضيفه ويدعو له هو شيخ كبير يعني كان بإمكانه أنه يغضب لنفسه هو لكن هذه السنة الغضب للنفس ما هو للشيطان والأهل الأهواء ومن كان مريدا بعمله وجه الله ليس يسابق لخصومات الدنيا ومن كان يريد بعمله الدنيا ومدح الناس وثنائهم سيلتفت لهذا لذلك قال لهؤلاء ارجعوا الى نياتكم وصححوها هل تريد الناس ان يقولوا عنه فاضل وصاحب عمل ام تريد عند الله عز وجل كنت تريد ما عند الله عز وجل فاعمل ولا تلتفت لبنيات الطريق ايضا ريحوا المشايخ من المشاكل ريحوا المشايخ من المشايخ عندهم ما عندهم وقت وضع لاهل البدع تجي انتم السلفيين تشغلوهم في بعض المشاكل فيما بينكم ممكن يمكن حلها يا لله عز وجل اتركها اتركها لله عز وجل لا تسبت لها تنازل اطلب من الله الثواب ان يعوضك الله عز وجل والله يرفعك الله عز وجل فان من تواضع لله رفعك كما قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واخبر عليه الصلاه والسلام ان الله يرفع الذين يعني يتنازلون عن مثل هذه المظلمات والسنه في ذلك كثيره فلذلك أوصي الشباب في كل مكان هنا وفي خارج هذه البلاد أوصيهم في هذا الباب أن يتركوا هذا الأمر وأوصيهم بقضية خطيرة جدا وهي ترك المسائل التي يشغب فيها بعضهم على بعض خاصة مسألة العذر بالجهل ومسألة التي ذكرها الشيخ العقيل حفظه الله تعالى مسألة الإيمان شبت صحة وشبت كمال اتركوا هذه المسائل فإنها تسبب الفرقة وما أتى بها إلا الحداديون والخوارج لي الشباب ويصرفون عن الحق اتركوا مساله العذر من جهل فان المساله كانت مقرره من السابق ان العذر بالجهل مقرر وهذا راي شخص من تيمية ثم ظهر في العصور المتakhirة بعض اهل العلم من اهل السنه راى عدم العذر هذا رايه ولم يكن هذا على هذا ولا على هذا على هذا ولم يثير المسائل ويشغل بل كانوا يتقابلون ويسلم بعضهم على بعض ويتصافحون ويتالفون أنت رأيت هذا ورأيت هذا الحق ما شعله وأنا رأيت هذا ورأيت هذا الحق ماشي عليه اتركوا لهذا المسائل انتبهوا انتبهوا من الحدادية انتبهوا من الذين يقونوا بعذب الجهد والزليل ويتمسكون والله إنهم خوارج الحدادية معانا من الخوارج ويكفرون الناس يكفرون الحارب من حجر، يكفرون جماعات من أهل العلم بمثل هذا النبضة، بل حتى مشايخ السنة السلفيين الذين عنكم ترون أنهم سلفيون يكفرونهم بمثل هذه الطاعة، فيدخل بين الشباب السلفيين فيضلونهم ويحدثون بينهم من فرقة والاختلاف، اتركوا هذا، اتركوا مسألة الاختلاف في مسألة حدثت عندكم ارجعوا للعلماء هذه وصية. شوف العالم يقول لك الكبير انتبه عالم كبير لا تروح لي من لبنيات الطريق أبو فلان وابو فلان مسألة مختلفة لا تروح لي لطلاب العلم الاحداث روح للعلماء العلماء الكبار اسالهم يا شيخ المسألة كذا تجد العالم يقول لك يا ولدي المسألة كذا ودع عنك هذا الكلام شوف كيف لا صح أما تروح لي أبو فلان وابو زعطان نعم هذا المسألة كذا ولقد خالفوا فيها الحق والله إنهم أعداء السنة رحش فيها وضعي تبهل مثل هذه الأمور أنا أكلمك عن تجربة أنا أكلمك عن كلام بلغني عن بعضهم كيف, يح... كيف يفرقون الشباب السلفي نحن قله وما يضرنا اننا قله ولكن لا تكن عولا لقلتنا والله لو ما بقي معنا إلا واحد فما تبعينا عن الحق الحمد لله يأتي النبي ومعه الره ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ولا احد معه نبي أنت جماعة إن كنت على الحق وإن كنت وحده لكن انتبهوا مثل هذه المسائل، دعوها يا إخوان، اتركوها، حصلت سومات، حصلت حصلت مثل هذه المسائل اتركوها، بارك الله فيكم. مسألة أخرى أيضا انصح نفسي والشباب بها، وهي إنه بعضهم يجي ما قولك في فلان، ما قولك في فلان، أي يا غلبوا المشايخ السلفيين، جئت سألنا على الموجودين الآن، تعال تعال, تعال نحكم عن وياكل السنة. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا طيب جئت تسال عن فلان وفلان ما تقول في فلان ما تقول في فلان طيب غلب المشايخ السلفيين الحمد لله موجودون كثر بفضل الله عز وجل والله تبلغنا شروحهم تبلغنا صوتياتهم يعني شروح المشايخ السلفيين ما هي وصلتك صوتيات المشاكل المشايخ السلفيين ما هي وصلتك ليش تروح يمين شمال ليش تسال عن فلان وفلان يا اخوان اكتبوا بعلماء السنه جاء واحد ما فيه كلام او ما تعرف عنه دعه انتهيت من شروح المشايخ السلفيين تبغى تسمع مشايخ اخرين والله نبغى شرح للكتاب الفلاني طيب الكتاب الفلاني مثلا في علم الحديث هناك كتب أخرى شرحها مشايخ صلفيون خذها لا تشغب عينها من فلان وفلان وإياك وإياك أن, تنزل أن تأتي وتسجل على, على المسؤول تسجيلا خفيا ثم تنزله في الانترنت دون استئذانه فإنك قد تعرضه للمشاكل لا ضرر ولا ضرار العلماء أفتوا أن القاضي إذا كان يخشى والمفتي إذا كان يخشى على نفسه بفتواه الضرر أنها لا تجب عليه الفتوى هناك بعض الفتاوى العلماء ما يصرحهم بها يخشون على أنفسهم من الضرر أو يخشون على المجتمع من الضرر شايف فلان ما ترك واحد إلا ضلله العوام يصدقوه بسبب أنت يا سلفي ما أقول يا خبل إنما أقول يا ساذج يا من ضحك عليك الشيطان ضحك عليك الشيطان بهذا انت مخلص؟ تبطلع صوتك في الانترنت انك انت فعلت الشيء؟ ايش الكلام هذا؟ العلماء الحمد لله من كان متصدرا وابتلي الناس به تكلموا فيه ومن كان متصدرا والشباب والناس يغني عنه تركوه واجابوا من جاءهم فيما بينهم دعونا من فلان وفلان لا تفعل عن فلان الا اذا انتهى المشايخ ما عندك شروح ولا كتب ولا عشطة ولا صوتيات ولا أما موجودون الحمد لله طيب الله أنا أبغى إلا هذا الشيء إلا هذا كتاب وأفهمه والشيخ الفلاني يشرح لي إشرح يا الشيخ الفلاني أقول خاطرته وروح الشيخ السلفي بقول له شرح لي هذا الكتاب ليش تضيق واسع لماذا تضيقون عمرا واسعا لماذا تضعون وتضعون أنفسكم في البلاء المؤمن لا يعرض نفسه للبلاء فهذا جانب خطير ومزلق عظيم بين شباب السلف تحرجي الشيخ يقول لك ما اقدر اجاوضك اما ليش ما اجاوضك انت خائف تتكلم يا اخي ما اقدر ما اقدر اتكلم بالقوة اتكلم الله لا يلدمني بهذا لا ضرر ولا ضرار هذا مطرر شرعا ما اقدر فلان والله جلست شوفه درست مع بعض الاسمان وطلبت منه ان لا يتكلم بهذا الكلام كان بيني وبينه هذا اقيم انت شريمين شمال طيب يا اخي يعني لو لو اني قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث ان المتحدث اذا تحدث والتفى فهي امانه والمجالس بالامانه يعني محفوظه والله اجده منتشرا ومنتشرا بخلاف ما قلت الذي نقل كلامي فأقول يعني خلاص غلطه مني اتكلم وانا عارف انه بعض الشباب متسرع دعوا التسرع هذا والعجله واخلص نياتكم لله عز وجل ايضا مما اوصي نفسه واياكم به كما سبق لزوم المشايخ وعدم تضييع الاوقات فيما لا نفع فيه فيما لا نفع فيه وعدم سوء الظن بعضنا ببعض وعدم والاشتغال بما هو مهم فاحفظ القران واحفظ السنه النبويه وتدرج في طلب العلم وقدم الاهم في المهم وإياك أن و و و وإياك أن تقصد العلم ذاته فلا تنظر إلى من تطلب منه وتدخل في المشكلات وفلان يعني قد يتكلم بكلام غريب فتقول الله فلان عالم لا العلم بغرابة الكلام العلم بوضوحه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من القرآن كلام الله يسير واضح يجينا فلان طاعدة اغلبيه ومحمول وموضوع وما إيش هذا تبقي تيجي الإسلام ولا تبقي الكلام أهل المنطق تبقي تعلم الشباب ولا تبتقبلهم ويتابع الحواشي وكلام الحواشي وكلام فلان وكلام فلان ويترك كلام أهل السنة والله هذا علم ما فيه نور ولا فيه خير العلم قال الله قال رسوله وعجب وعجبني كلام وأختم به هذا الكلام للشيخ طارق الصباحي من علماء الكويت حسبنا الله تعالى اعجبني كلام له يقول اعجبني كلام له يقول في وقد ساله طالب علم ساله قال هل احفظ بن مالك قال شو في اخر احفظ القران حافظه عندك هم الحفظ احفظ القران بدل ما تفيد ابن مالك بدل ما تحفظ كلام البشر أحفظ القرآن. حفظت القرآن. وعندك همّة أحفظ المرام السنه النبويه بعد ذلك إن عندك هم وحف احفظ المتونة بصم أما تحفظ الفيد المالك وتحفظ كذا وأهملت القرآن وسأل السنة لا اعتنوا بالقرآن والسنة وكلام سلف الأمة أما علوم الآلة فالضروري منه والذي يحتاج إليه في الدين قد وضحه علماء السنة والقدر الزائد إنما يؤخذ عن اهل الكلام وعن حواشي قد يستغنى منها أو نشتغل بالمهم أو بالشيء الفضل عن الشيء الأهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله رضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر مازمون خير الجزاء وكذلك نشكر الأخ خالد باقيس المشرف على موقع ميراث الأنبياء في نقل لهذه الدروس يرسل الله عن محمد وعلى آله وصحبه ميراث الأنبياء www.miraath بوت نت وجزاكم الله خيرا